السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا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 وبين الله أنه في هذا اليوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فالنار تتراءى لكل الخلق والكل يقول سلاما سلاما ولكن لا يسلم إلا من أراد الله له أن يسلم ولذلك سيكون الناس فريقين فريق سيدخلونها ويتقلبون في عذابها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 يراد بها مجاوزة الحد فالانسان اذا ما جاوز الحد في اي شيء يقال ها طغى وعندنا امور قد حد الله لنا فيها حدودا لا ينبغي ان نتجاوزها فاذا تجاوزناها كنا من الطغاة ولا حول ولا قوة الا بالله هناك كما قلت حد في العقيدة لا يجوز للانسان ان يتجاوزه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 لا زواج ولا عمل ولا ولا ولا ولا ما بيقول لك إيه دخل عرفيني بقوله دخل الخلوة بتاعتهم دي ويقفل عليه بابه ما يبقى شوارات طول الليل والنهار غير إنه وعده يقول حي بس خلاص, خلاص عازف عن الدنيا تماما لا زواج لا عمل لا مال لا يأكل إلا يعني ما نض من الطعام فسيدنا علي طلب منه أن يأتي به فلما جاءه قال يا هذا اترى ان الله قد احل لك شيئا وهو يكره ان تستعمله اجب تفتكر ربنا لما بيحللي شيء ها يكره ان انا استعمله يبقى ما كانش احله لي مش كدا ولذلك قالوا اني الدنيا معبر للاخره يعني انت بغير دنيا لن تحقق امور الاخره عشان كذا لابد ان تحقق لك نصيبا منه يعني اذا كان الله سبحانه وتعالى قد امرك بالحاج طب اتحقق ازاي الحج عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ما؟ مش كده ولا ايه؟ طب هتجيبه من ها مش هتتعامل مع الدنيا طيب هتحج ازاي؟ طيب هتحج ازاي صحيح؟ مش كده؟ يبقى الحج نفسه ده عايز ما؟ الصالح يا اخي اللي اتنا بدك تصليه هادي؟ الصلاه من شروط صحه الصلاه ستر العوره طيب هتستر العوره ازاي وانت معاكش فلوس تجيب ها ملبس تستر به اليه ها تستر به العوره تستر بالعوره لما امرك الله بالزكاه طب مين اللي بيأدي الزكاه مين اصحاب الاموال طب هتبقى صاحب مال ازاي ان لم تعمل وكذا وكذا وكذا وكذا هتبقى صاحب مال ازاي وهتزكي ازاي وتعطي الفقير ازاي الله ده انت لما تنظر فيه شرائع الاسلام شلائع الاسلام لا يمكن ان تتحقق الا اذا تعاملت مع الدنيا هذا حقيقه لكن المرفوض انك تتجاوز الايه تتجاوز الحد تتجاوز الحد يعني ايه ادي بقى اللي قالوا اهل العلم ان رقم واحد تشغلك الدنيا عن الاخره يا راجل ده انت بتتعامل مع الدنيا عشان تحقق فرائد الدين مش عشان توقع فرائد الدين فالاصل الا تشغلك الدنيا عن الأخيرة. ولذلك يا اخي اشوف حتى ربنا في التسميه في التسمية احنا ما سمينا شيئا كل الاشياء الموجوده في الكون اللي ليها اسماء اسماءها تناقلت الينا من اول الخلق وهو ادم وعلم ادم الاسماء كلها فسمى مش احنا اللي مسمينها سماء الارض مش احنا اللي مسمينها ارض الحياه اللي احنا عايشين فيها دي مش بسمينها الدنيا ده اللي سماها الذي خلقها وسمها الدنيا لانها من الدنو لأنها من الايه من الدنو من الدنو فالركول اليها يدنيك اما ان تاخذ منها لتستعين على الدين فهذا يرفعك ويعليك كما قال اهل الحكمه يبقى أذكون إليها اليها تانية يدنيك وكونك بقى تستخدمها ها لتحقيق شرع الله فهذا هو الذي يعليك فشوف انت هتدن ولا ها هتعلو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 مية. خلاص ملئت ماء مش هتستقبل حاجة تالي مش هتستقبل حاجة تالي ها عشان تستقبل شيئا آخر بدولفريقة وتحط فيها بقى لا تحط فيها بعد كده عصير زي ما هتحط خلاص كذلك القلب قلب وعاء إذا امتلأ بالدنيا خرجت منه ها الآخرة وإذا امتلأ بالآخرة خرجت منه الدنيا هذه قضيه ينبغي ان تلتفت اليه فانت لك نصيب في الدنيا هذا النصيب لا ينبغي ان يملا القلب لا بالعكس فلو ملأ القلب ضع يبقى رقم واحد ان الدنيا لا تملا عليك اليه لا. لا تملا عليك القلب فان ملات عليك القلب هتكون النتيجه انك ستقدمها على الاخره خلاص فصاحبنا اعد يبيع ويشتري صح الاذان بياذن لو في موازنه طب ما بيبيع وشاري على عنه وعلى راس مش كده ولا ايه هقول لك لا ها؟ لو فيه بقى الموازنه اللي انا بقول لك عليها النصيب الحد ها الاذان بيقول له حي على الصلاه حي على الفلاح هيعمل ايه هيعمل ايه خلاص هيقفل وجهه يصلي يبقى الموازنه صح لو ما قفلش وجهه صلى ايه اللي حصل اه يبقى هنا بقى طغى نصيب الدنيا على نصيب الايه على نصيب الاخره وهنا الدنيا تبقى مسه القلب ان هو قاعد بيبيع ويشتري خلاص الاذان بيقول له حي على الصلاح حي على الفلاح يقول لك لا يا عم يمكن يجي زبون خلاص خلص يمكن يجي زبون فانا قاعد ما بيقفلش ما بيقفلش خلاص خلصت اللي قاعد بيتفرج على الكوره والاذان بياذن وبعدين يقول لك ابقى اصلي وقت الاستراحه يا اخي ممكن التلفون التلفزيون ينفجر في وشك ها وتروح فيها لا تلحق صلاه غير صلاه البيت يقع بيك انت والتلفزيون لا تلحق استراحه ولا غير استراحه الصراحه الكتاب منين ان الصلاه كانت على المؤمنين إيه؟ كتابا موقودا كتاباً ولذلك يقول ربنا احل الله, الله البائع حلال شيء جميل شيء جميل حلال واسمه بيع لكن هاي زي ما قلت لك هيصرفك عن الصلاه يبقى طغيت هيتحول اسمه من بيع وشراء الى حاجه تانية خالص اسمعها في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال اسماعيل لا تلهيهم يبقى اللي جاي ده اسمه ايه اللي جاي ده اسمه ايه لا تجاره ولا بيع الله الله الله, الله. التجاره والبيع اتحولوا الى له امتى امتى لما صرفك عن ذكر الله وايه واقام الصلاه ادي بقى الموازنه حبيبي اللي انت لازم تاخد بالك منها اللي انت لازم تاخد بالك منها اللي هي بقى لو ده حصل دخلت في مرحلة الإثار اللي ربنا نهى عنها بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرته خير باب يبقى أنا مش ما بقولكش ما يعني الناس الهبلة اللي فاكرها لها الناس تبقى يقولك ده بيعزلنا بقى دروش يا عم لا يا باب احنا بنقولك في موازنة في حقال لابد أن توازنها بين... وانا بقولك ما بتبعش ولا تشتري انا بقولك بيع وشتري لكن لا يصرفك هذا عن ذكر الله وقال الصلاة أنا اللي بقول لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا أنا اللي بقول لك إن العبادات لن تتحقق إلا بالتعامل مع الدنيا دي حقيقه نعم لكن لابد من الموازنة إن لا يطغى نصيب الدنيا على نصيب, على نصيب الآخرة فإن طغى خلاص انتهى وأصبح هذا الذي طغى عنده نصيب الدنيا على الآخرة من أصحاب الجاهية يبقى لابد ان يكون عندي موازنه لابد ان انا انظر بهذا المنظار ان في حق هنا وفي حق هنا لا يجوز لاحد الحقين ان يضغ على الاخر لا انا عايزك درويش تقعد تريل وتعلق لي كم سبحه وتلبس لي جلابيه مقطعه وتقعد تقول حي زي المخابيل اللي قاعدين قدام الحسين والسيده والهبل دول والامه تخيل لو تحولت الى هذا اللي ممكن يحصل يعني لو هي دي بقى العباده وهو ده الدين ها؟ بينا كلنا هبل وبرياء ها يعوض علينا ربنا ما حتشوف كده قبل لا احنا عايزين هذا ولا احنا عايزين دنيا محضه تلهيك عن ذكر الله وعن اقام الصلاه يبقى لا بد ان يكون فيه موازنه فيه موازنه ومن هنا حتجد التركيز على ايه بقى بالك بقى فاما من طغ تجاوز الحد الايه واثر الحياه الدنيا خلاص واثر الحياه الدنيا يبقى خص من اوجه الطغيان ايثار الحياه الدني ليه قال ان هو ده اللي بيضيع الدين والعقيده برضه يعني انت حينما تؤثر الدنيا هتضيع دينك وهتضيع عقيدتك حتى شوف يا اخي هي بتبدا حتى مع بعض بعض المسلمين بكده بعض حتى المسلمين بكده انه يبدا ايثاروا للدنيا يخليه ضايع العباده وبعد ما هيخليه ضائع العبادة هيخليه هيخليه خش على ها العقيده فيفسده هيحلف بالله باطل ويستهين بالله رب العالمين ويسب بدين الله وخب اهلهم جره زي ما احنا بنشوف زي ما احنا بنشوف ومن هنا لابد ان تلقي بالا لهذا الخط الاحمر اللي طغى واثر الحياه الدنيا هتكون نتيجة ايه فان الجحيمه اللي يبقى لمن يار هي باب الرزت لمن يالله هي الايه الماوى هو ومآل بس خلاص مسكنه. مسكنه مسكنه ليه احنا قلنا كده الجنة الجنه بالمكاره هي كده ان انت تتعب في الدنيا وانت في اي شيء تحصله بغير تعب يعني حتى في دنيتك يا اخي في شيء بتحصله بغير تعب المرتب اللي بتاخده بتاخده كده ولا بتتعب له خلاص الطالب اللي بينجح كده ولا بيجتهد ويتعب هات شيء في الدنيا يا اخي لا يحصل الا بتعب فكيف تريد الاخره بلا تعب يعني كنت انت في الدنيا لا تحصل على لقمة العيش لا تحصل على كذا لا تحصل على كذا إلا بكد وتعب خلاص فكيف تريد الآخرة بلا كد وبلا تعب وبلا تعب فالعائش بقى ها مطرف هذا وريح دماغه كبر زي ما بيقولوا كذا خلاص فإن الجحيم هي, اللي هي المأوى هذه طرف طيب دول رايحين في داهية نسأل الله السلام طيب أهل السلام بقى وأما من خاف مقام ربه نسال الله ان نكون ذلك يعني ايه بقى من خاف مقام ربه يعني ايه قال واما من خاف القيام بين يدي الله ادي بقى مقام ربه يعني ايه يعني ان تخاف يوما ستقوم فيه بين يدي الله سيحاسبك على الصغيره قبل الكبيره ولذلك سيدنا علي قال كده رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين قالوا احضروا الصغائر قبل الكبائر فانكم مسؤولون عنها قبلها الم يقل الله وهو يحدث باعني الناس يوم الموقف ما لهذا الكتاب لا يغادر قابلك صغيرة ولا كبيرة الا احصاه الا احصاه فالافه التي عندنا خبارك بقى الافه التي عندنا في الغفله عن هذا اليوم إن لو كل واحد حاطط في دماغه ان هيجي يوم هيقي فيه بين ليله لا والله لا كنا شفنا رقاصه ولا فنانه ولا كلب في الاعلام بيهاجم دين ولا اسلام ولا ضلالي ولا افاق ولا غشاش ولا تارك للصلاة لو في دماغه ده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 فذوقوا قد يحسب أهل النار بقى. فذوقوا تست... تعتقد بقى النعيجة بعدها فذوقوا عشان كفرتم وعملتم وعملتم وعملتم وعملتم لا لا لا لخصها في حاجة واحدة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فأراض الله أن يقول إن كل ما فعلوه من فساد وسوء خلق وسوء عقيدة ها ردوا ليه مردوا ليه بما نسيتم لقاء يومكم هذا تقرا في سوره قفل لقد كنت فيه في, في غفله من هذا الله الله الله, الله. النسيان والغفله يا عم النسيان والغفله يا عم اللي انت زي ما قلت لك كده زي ما قلت لك لو بتصبح كل يوم والله الصوفي الصوفي تكلم نفسك كده قبل, قبل يومك في المرايه وتقول لنفسك كده تذكر يوما ستقف فيه بين الله وتنزل تروح شغلك وتمشي بقانون يعلم ويرى هنصلح حال الناس او الله هنصلح حال الناس لا هتغش ولا هتبص ولا هتغتاب من ماشي بقانون أنا الله ما من ماشي بقانون يعلم ويرى هي دي القافة التي عندنا يا ريتك تعملها احنا عايزين نرب نفسنا والله احنا عايزين نتربى وانا بقولها بملي فيه ولا أقولكم عايزين نتربى نتربى صح انك تبدا يومك بكده بكده انك تصبح الصبح تقول يا عبد الله يا علاء يا وليد تذكر يا ابراهيم تذكر انك ستقف بين يدي الله وابدا يومك كده والله ابدا يومك كده ابداه كده وانزل طول ما انت ماشي في الشارع اقعد قول يعلم ويرى يا علم ويرى واحده بتعدي يعلم ويرى وع جاي يديك مش عارف ايه لا يا عم يعلم وير لو مشينا ده والله هنصلح حال لكن ايه القضيه بقى من خاف مقام ربه دي مش مبقتش موجوده ها عند الناس البياع يخاف بتاع التموين مفيش بتاع التموين بيعمل اللي هو عايزه مفيش بقى مقام ربه ها اللي بيمشي في الشارع في الاتجاه المعاكس خايف من بتاع المرور مفيش بتاع المرور يبقى مفيش مقام ربه خلاص بيعمل اللي هو عايزه يمشي عكس الاتجاه إلى الدين اللي بيرمز باله في الشارع ها؟ بيخاف من ان يكون فيه نفتح مباحث ولا مش عارف إيه ولا مش عاف ما فيش أهو بيرمز خلاص كل واحد بيعمل اللي هو عايزه ليه لان هو بالنسبه له الرقيب من البشر لكن ما فيش في دماغه اللي خلقه ما فيش في دماغه اللي خلقه مقام ربه عشان كده ال ال ال ال الآفة في, في الغفلة والانضباط في الخوف والذكر بقى واما من خاف مقام ربه اللي كان عايش في دنيته ده ها خايف من الوقوف بين هذا الله ده هو ده اللي هيوصله الجنه الله ليه لان هو ده اللي هيصلح حاله في الدنيا ما انت ما دام خايف من الوقوف بين هذا الله انت ما دام خايف من الوقوف بين يدي الله ازاي مش هنصلح حالك في الدنيا ولذلك قالوا كده الخوف ده برده مش مجرد كلمة مش مجرد كلمة ولا مجرد ان انت تسمع ايتين وتقعد تعيط تصقعد تعيط ولذلك أنا انا حزنت في مره من المرات كنا في رمضان وقالين جينا بنعدي على مسجد عمرو بن العاص وقلت جاي انا من من طريق حلوان فلقينا الدنيا مقفوله فقالوا ده كنا في رمضان فقالوا ان خلاص الليالي الوتريه بيجي محمد جبريل بيصلي بالناس حلو طيب تسأل نفسك الجمع الرهيب اللي راح ده عشان يصلي ليه الإجابة أنا هقول لك الإجابة أنا هقول لك خلص صدحل الناس والله أنا قلت للأخ اللي معاه قلت له وقف كان سواء تاكس اسمه أحمد فاروق قلت له يا أحمد قال له قلت له وقف نسمع بقى يا السكة وقف قلت له نسمع خلاص تسمع بكاء الناس حاجة يعني مؤثرة خلاص حاجة مؤثرة إذن بيقرأ ويتواستولي الناس دي خلاص دي بقى ناس خايفة من الله سبحانه وتعالى عندها وجد جميل جميل خلص دعاه وصلاته وبدأت الناس تخرج تقوم أنا قلت لسه بص بقى واحد بيحط يده في جيبه بيطلع علبة السجاير ويولع السجارة بعد بخار خب بقى كم واحد. دول اللي كانوا يعطوا بوا. يعني هم دول اللي كانوا يعطوا بوا. خلاص. وخارجي يقول لعب. واتنين خارجين مش عبها الظرور مع بعضي. ايه ده. ايه ده. امه اللي كان بيحش ابداية. امه اللي كان بيحش ابداية. هو ده السؤال. هو ده السؤال. خلاص. وهي هي الناس للأسف كده. يعني الناس كده. ان انت عايز تخاف. ها? يبقى هتخاف ما مفيش إثار للدنيا في خوف من القيام بينها دي الله خلاص ولسه عن حتة الإثار بالدنيا دي كانت هتفوتني نريها والهالك يعني أحد الإخوة الزملاء قابلني زعلان قوي طلبوه في مسجد وقلت لهم قلت له روح عشان خاطره وما كانش فاطر فراح فبعد الملاح طلبني زعلان قوي قال لي إيه ده دنا فاكر إننا روح يعني الناس عمالة حايلت عليه وخلاص وعن طريقه أنا خلاص قبل، فالي أنا راح معتقد إننا هجد إن يعني المسجد على الأقل مش عايزه للشارع المسجد ممتريء عن بكرة أبيه، فروح ألاقي صفين ثلاثة، فشيء أحزن فكلمت بالمسؤول المسجد راجل تعمليت حايلوا علي وعجين الراجل يجي وبعدين اللي حضر له صفين ثلاثة، أتو ما علمتوش قال والله علنا قلنا لناس طيب قلت أنه قال لي ده احنا بقلنا أسبوع قلت له قلت في العلاق قلت له فلان جاي قلت له لأ قلت له لهم كده اللي هيجي النهاردة المسجد هنديره عشرة جنيه ايه كان هيروح يلاقى صفين ثلاثة برده كان هيروح يلاقى صفين ثلاثة برده ان شاء الله يعني خليها, خليها نعلق في الهواري انه يوم الخميس اللي جاي خلاص كل واحد ايجا نديرو له خمسين جنيه ان شاء الله هتلاقي الناس في ش أديه شوف إثارة الدنيا ده عند الناس خلاص كذلك الأمر خاف مقام ربي الخوف من من القيام بين ذي الله مش مجرد بك مش مجرد كلام لا ولذلك أهل العلم يشوف فيها سلام يا أخي على كلام يا أخي السلف دول حاجة سبحان الله القويبة القو أما من خاف مقامه ربي يعني من خاف القيام بين ذي الله رحمه عقبه قالوا والخوف من القيام بين ذاي الله له ثمره يبقى مش مجرد ايه مش مجرد ان انا اعيط وانزل دمعتين حلم وهو في ناس بتعمل كده يروح في الميت صح وشوفه نازل القبر يا ويرتجف ويرعش بعد ما اروح اول حاجه عمله راح مولع التلفزيون اول مدخل بعدين شاف شي كبيكه فرحه يا عم ده انت لسه جاي من ميت معايا ده انت شوفت اللي نازل القبر وشوفت حالك ايه عامل ازاي ده خوف آه الخوف بقى شوف اهل العلم قالوا ايه واما من خاف مقام ربه فقالوا الخوف له ثمره ايه ثمره ونهى النفس عن الهوى اه حلوه كيف يعرف الخائف من الله تعرفوا ازاي اللي بيناهنا احنا ده زي ما سمعنا الناس بتنالك تعرف القرف من من الله ازاي يا اخي ده اقول للصحابه ما كانش بينا احنا مش بعاير هم مش مشال دموع عياط قول للصحابه قلت كده امال ايه الدلي ثمرة دلي ثمره انت بتطلع يطلع الخطيب يوم الجمعه يا سلام يخطب خطبه لا الناس واللي بكى واللي الله مش عارف وبعد ما يخرج ها عاد الى ما كان عليه بس أيوه. انفعال لحظي الانفعال لحظي ده لا يسمى خوف من الله لا يرى ده مش هو ده بقى خاف مقام ربي الانفعال اللحظي لا لا اذا خاف مقام ربي شوف السلف قالوا ايه قالوا الخوف له ايه ثمره الثمره تطلع فين عشان تبقى انت خايف الدليل على خوفك ايه ونهى النفس عن الهوى اه امسك يا عمي. امسك يا عمي. دليل الخوف من الله نهي النفس عن الهوى اه تعال بامسك الهوى زملاء اهل العلم هو كل ما يهواه الانسان خلاص وهو اله يعبد من دون الله الهوى اله يعبد من دون الله افرايت من اتخذ الهه هوى اله ليه لانك لما تنظر الى الرسل والانبياء جاءوا جوهر الرساله خبالك جوهر الرساله مخالفه الهوى جوهرك مخالفه الهوى إن الإنسان يريد أن يتبع وكل اللي يحبه يعمله بيجو الرسل يتصدم مع أهواء الناس عايز يزني يقول له لا أعيز خمر يقول له لا عايز يستمتع بكل وقته يقيده له ويقول له, له لا. لا, لا, لا, لا لا لا لا لا هي مشكلة الشرف كده مع الناس مع الناس ولذلك أول ما بيجي رسول بيكذب بيكذب ليه إنه دخل في حتة حساس إيه هي ها؟ أنه يتصادم مع اهواء الناس وكل واحد بقى ليه هوى بيموت عليه خلاص بيموت عليه خلاص حتة أنت دخلت في حتة زي اللي دخلنا فيها دي دخلنا مع توقع أهل الفن هو هم هواهم إيه هواهم ايه ميتين عليه خلاص انت دخلت صدمت معه في عدة خلاص انتهت انتهت فكل واحد عايز يعمل حاجه العريالة ها دي تقول لها احجاب صدمت معه هواها فهي كده ولذلك كالمعيار الايمان لا يؤمن احدكم حتى يكون ايه هواه تبعا لما جئت به ازاي توجه هواك للشرع والدين بقى خلاص لكن هي المشكله في قضيه الهوى في قضية الهوى وده وده اللي بيخليك تتصادم مع الناس في كل شيء بقى حتى في الفاتوى تروح تحد، حد خلاص في ناس تيجي تسالك اه والله يعني هو بيسال وعايز الاجابه موافقه ليه كده هي كده هي كده, هي كده فما طلعت انا قلت الفن ده, ده عاره وزنا وغناء وفجور كارثه نجار طلع مولاهم الشيخ كريمه ومولاهم النجار كلهم مش عارف ايه وده من البيان الله يا مولانا الله يمولاني ليه خلاص هي جايه على الهاوى حبيبي خلاص هو مولانا بقى مع الهاوى بس خلاص هي بقت كده فاللي بيوافق هواه هو مش مش مستني اللي اسمع فتواه هو مستني ما يوافق هواه ولذلك اللي بركه انا قال لكم كده يقولكم مسلامة الكذاب لما ظهر في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ها تبعاه الكثير ده في وجود النبي آف في وجود النبي تبعاه الكثير اللي خلاهم تبعوه مع وجود النبي إن النبي مقصر مش ناجح في الدعوة لا لا لكن مسلامة دخل من باب يعرفه كويس اللي هو باب الهوى ده. باب الهوى عشان كده بدي جريت قلت لك انتظر لما جيت أتكلم عن أحد الذين تابوا وكان من أباء مسيلمة بيقسم بالله يقول والله ما تبعته لأنه على حق فوالله قد كنت أعلم أنه على باطل ولكنني ما تبعته إلا لأنه كان يسارع في هواي يوم يروح يقول له يا مسيلمة إذ اللي في كم بيعملوا كان بيعملوا كده إذ اللي في الزنا يوما يقول له أدينت لك أنا دين عندي حلو ما بزعلش حد أسيزني يوم أروح يا الله. بس يومها خلاص دفعة هي دي واحد يروح له ائذن لي في شرب الخمر هذه الليلة يقول له أذنت لك خلاص جميل شوف حاجة حلوة ازاي ما فيش عقد ما فيش صدام مع الناس ما بتصطدمش مع عفواء الناس ففي ازاي واحدة عايزة تتحقل بس هواها مش تقولي بقى ومش عارف ايه وفطفاض وعباية وتجر في الارض ويرخينا شبرا ويرخينها زراعا لا هي عايزه تلبس البلطلون الجنس اللي بتاعها اتنين فيش مشكلة واخد بالك والبعض الملزق مفيش مشكلة بس هتحط حتتين واحده حمراء وواحده صفرة على شعرها هي هو اكيد انت طبعا تقول لها ايه ده حجاب الرقصات ده واخد بالك يطلع حمدي خالد الامور الحلو ده ولا الاخت المؤمنه والاخت اتحجبت يلا عايزين نعمل لها حفله يقول لك يا سلام جميل حاجه حلوه خالص حاجه ممتازه فهي كده القضية في الهوى القضية في الهوى مع إن شوف الشرع سماه هوى هوى الكلام اللي قاله السلف قالوا لأنه يهوى بك إلى كل داهية ويدخلك الهاوية شوف ربنا سماه تعفظ الكلمتين دول هوى ليه لأنه يهوى بك إلى كل داهية ويدخلك الهاوية بس سما كده شوف اسمه شوف اسمه بل السلف نفسهم قالوا كيف قالوا إذا أردت الصوابة عايز سعب الحاجة صح فافعل على عكس ما يأمرك هواك شوف هواك يقولك ايه وروح عاملي ليه العكس يبقى هذا الصح يبقى هواك بأمورك بايه بكل باطل بكل باطل بكل باطل الله يبقى الثمر عندي الثمر عندي أنا علشان اقول انا بخاف من القيام بين يدي الله اه ده هيظهر فيه ان اخالفه هواي ويكون هواي تابع له للشارع عشان كده قالوا المساله بقى بتحتاج لممارسه ان تمشي في الشارع هواك انك تبص لواحده مش عارف معزقه ولا ملزقه ولا عريانه صح كده الهواء كده بص كده خلاص يوم هتخالف هواك يقول لك عارف إن ظللت على هذا حيجي يوم ويتحول هواك إلى ما جاء به الشرع حتجد لذه مش في النظر لا فيه فغض في البصر تصدق تجد لزة في دي وذلك لازم تعمل ده بالممارسة بقى كده ما هي كل حاجة بالممارسة يعني بص تلاقي اللي بتعلم سواء في الأول خالص يبقى ايه قاعد ماشي في الدريكسيون كده والشواء تاك ايه شويه شويه بقى براحته كده هي يقول لك المتفرج بقى ريلاكس خلاص يبقى براحته كده فمش عارف ايه شويه نايم الله ويده وسعنا كده ولما يجي حاجه تلاقيه فاتح لوحده كده خلاص هي بقت بقت ممارسه بقت ممارس القضية القضيه كده انت هواك بيعضي يسوقك إلى كل مصيبة أما تقعد تخلف وتخلف وتخلف وتخلف وتخلف وتخلف وتعود نفسك على ده وتبقى مع الشر هيجي يوم يكون هواك تبعا لما جئت به فهتلاقي لازبأ في العكس في مخالفة الهوى. شوف ستجد لذة في مخالفة الهوى. خلاص فأنت شوف نفسك. أنت بقى طاغى وآفرى الحياه الدنيا ولا خاف مقام ربه مش كلمة دي ليها ثمره ولها النفس عن ايه عن الهوى عن الهوى طبعا الكلام هنا على عموم ودي الناس كده لكن والتخصيص لا ينفي العموم يعني زمالقه العلم العبره بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب ليه انا بقول الكلام ده لان بعضهم راى ان الوجهين دول حصلوا مع اخيه شو بقى واحد ها يعني طغى واصل الحياة الدنيا وتشوف بقى واحد خاف مقام ربه ونهى النفس عن, عن الهوى الاثنين كانوا من اهل مكه مصعب بن عمي وعمر بن عمير. والأم كانت ثرية جدا يعني كانوا عايشين في رغد من العيش وبحبوحه من العيش ده البداية كده لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمي أول حاجة خلاص ما فيش بقى آثر الدنيا وضع الدنيا تحت قدمي طارك مال أمه وعزها والبحبوحة اللي بتقلب فيها ها؟ وخرج مهاجرا فقيرا كسائر المهاجرين الفقراء الأخ لا عامر بن عماية خلاص لا الحياه والبحبوحة وإصال الدنيا عجبوا قوي وقعد كافر جنب أمه متنفع خلاص أما جاءت غزوة بدر، أما جاءت غزوة باد أسر عامض ابن عمي وخارج مع المشركين فكمل الأسر اخوه بقى من المجاهدين المسلمين موصعب بن عمي خلاص من المجاهدين المسلمين فطبعا المسلمين اكراما للموصعب عملوا إيه أرخوا وثاقه وكانوا مقيدين الأسر فأرخوا وثقه وثق عاما اكراما للمصعب شو بقى دل أفعل حد دنيا وده بقى اللي خاف مقامه ربي ولا النفس فمصعب لما علم غضب وقال أيها الناس إنه ليس بأخي ادي بقى الولاء والبراء اللي انا مببري منه أنا مش كافر ما باش أخوي إنما المؤمنون بس خلاص فشدوا وثاقه وخذوا الفداء من امه فانها من اغلى اهل الأهل البطحاء من اغلى الناس في ها في خذوا الفداء, الفداء منه خذوا الفداء خلاص شوف ده بقى اللي خايف مقام رب وما فيش اثاب ومخليها خلص لله ولها النفس على الهوى لان الهوى بيميل لل اخويا ابن امي وامويا برضه الامر ما اسلامش ده أخوه يا بارت. لا ما فيش الكلام ده. تقوم تيجي غزوة أحد أمه بقى تبعث الفداء وتاخده ويخرج برضه مع المشركين في غزوة أحد عمر بن عمير يا باب يلقاه مصعب فيقتله ده مين اللي قتل مين بقى الأخ وتلأخه لأجل إيه بقى لأجل الله يا ابني الولاء والبراء لله الولاء والبراء لله, الولاء والبراء لله. قاتل اخو كاف كاف ما لوش لازمه عنده ما تقعدش بقى لك اخوك في الوطن واخوك في شارع شبرا واخوك في الزاويه الحاره لا مش اخويا اخو انا بقول ابني اللي فيها لا مش اخويا ابو انا اخويا المسلم انما المؤمنون اخه بس لو في الصين بقى مش في شارع شبرا مش في الزاويه مش في الويلي لو في الصين مسلم اخويا ولو بابه في بابي مش مسلم ما عرفوش له عند العدل لا أخوة ولا حب عشان ما مرضو ما تفهمش الكلام يقول لي دعوة إلى العدوانية وإلى مش عارف إيه وإلى إيه لا يا بابا له عند العدل العدل له عند العدل لكن لا يطالبني لا بحب ولا بأخوه لانه هو لا بيحبني ولا مخيني ولا اقسم على هذا بالله دل دلله لربي فهل دلس علي ربي هو ده السؤال بس ده ربي لا اله الا انت امسسكم تسوء ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ده كلام ربنا ولا كلام حد تاني ومع هذا له عند العدل لا بظلم ولا بجور ولن يجد العدل الا في ظل ديني وبقول بملي ذيئه لكن غير كده لا فشوف قاتلوا قاتلوا في المعركه قتله في غزوه روح حصل للناس بقى انكشفت عن رسول الله فكل من الذين واقوا النبي بانفسهم موصى بعامه فدخلت المشاقص في بطنه ويف يقي النبي بنفسه كده فالمشاقص اللي هي اسنان السهاب شوف بقى كم سهم كده دخلوا في بطنه فوقع متشحفا في دمه فلما نظر إليه نبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسبك عند الله لا والله. ومات أحتسبك عند الله ومات النبي يخبر انه رأى عليه حلة لم يرى مثلها قط ويلبس نعلا شراكه من ذهب خلاص وصدق فيه واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى المحصله فان الجنه هي الماء يا سلام فان الجنه هي الماء انا عندك مثالين اخينا واحد طغى واثر الحياه الدنيا وراح في 60 داهيه وعدنا النفس على الهوى وخاف مقام ربه ونهى النفس على وقدم نفسه لله لان هواه نعيش انت مش هواك كده الهوا انك تعيش والهوا انك تبقى حظ والهواء والهواء لا اقعد على الهواء زي ما انت عايز بقول اتكلم على الهواء زي ما انت عايز وفي مره أحد اللي ظبط لي لما طلعني بيبشرني باعتقالي قال لي اشت بعرفت لا قرار الاعتقال فقلت الحمد لله رب العالمين قال لي يا ابني وانت ما بتحبش تعيش في بيتك <تصفيق> لك والله كده قلت ما بحبش اعيش انت يعني غاوي طورة في السجون <تصفيق> كده يا عمي. لا انا هوايا ان انا عيش في بيت لكن لما يجي هواية ده اتعرض مع ديني تحت جزمتي خلاص انت تحت جزمتي هوايا ان انا روح آه ده هوا ولما عدني الكلب في, في قضية زكريا بطرس العميد اللي كان في مدينة مصر ده في 2006 وراء ابشار قال والله اقسم لكم بالله قال كده قال لي انت مروح خلاص تعيس حكتر من كبه بعد أربع شهور سجن جاي وقولك أنت بروع توم هواك فين الله أكبر ولله الحمد يالله افتحوا لي الباب واجري بس راح لي سؤال بس قبل ما تمشي حسألك سؤال قلت له تفضل قال لي لو خرجت ولقيت زكريا بطرس بيتكلم هتعمل ايه قلت له هرد عليه ومش حسيبه أرجعوا السجن يالله خلاص ما خلاص رجعوا السجن السجن وحبوا إلي مما يدعونني لي تصيت بشواك يا ابن الحريه وحبيبه وانا هو لك والسجن مضيقه وأعرف وجع بس بس خلاص هتعمل ايه هتعمل ايه يا انت هاوي شيء اصحيح لكن ده في دين وفي شارع في دين وفي شارع اتراح في هتعمل ايه هتعمل ايه لسه والله كان قاعد معاه بالامس اخ ايه القضيه عامله ايه بتقول لي لسه جالسه من 15 قال له والله انا خايف عليه ده احنا ما صدقنا انك خرجت وبعدين ده انت كنت خارج سياسه هتخش جنائي كمان يا دكتور يعني يعني رفقا بنفسي يا عم طب خلاص هي انت هتعمل ايه ده دين يا ابني ده ربنا هيقدر ده دين هتعمل ايه يا. هتعمل ايه زي ما ربنا هيقدر ده دين. دين يا حبيبي فانا هوايه اه طب انا هوايه ابقى في بيتي وسط عيالي واكل واشرب كل حاجه ده هوايه لكن في عندي دي لما هلأي هواية بيتعارض مع ديني هواية تحت جزمته خلاص هو ديني بقى واللي يحصل يحصل هو ديني واللي يجرى يجرى وفي النهاية لازم يكون عندك ثقة في الله والله ثقة في الله ولا ينصرن الله من ينصره توقع ما أقول لك الصدول الملكين مش عارف للإعلام وملكين الجرائب ومش عايز إيه وإيه, وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه ومعاهم قوة إعلام وقوة ان الله لقوي عزيز بس انت في بالك في بالك يبقى اوعى بقى شوف بقى انت من دول ولا من دول يبقى خايف ربنا اه يبقى دي ليها ثمره ولها النفس على الايه على الهوى يا شوف المحصله شوف المحصله فان الجنه هي الماء مش عايزها انا بستغرب في ناس ما تسمعش منهم معذره انا هستخدم من تعبير دارج مع اللي في تعبيرات لغويه لكن هو التعبير الدارج ده عجبني قوي مش منهم غير قرعه قره تقوم تمسك الواحده تقول لها ايه تدفع كم وتخش الجنه تقول لك والله لو عندي ملايين ادفعها سيبها شويه ها طب البس الحجاب تقول لك طب انا اعمل ايه أنا عندي لبس دافعه فيه مئات الجنيهات هيبوظ لما استهلكه واجيب لبس ثاني يا كدابه يا مرعطي انت لسه بتقولي مليون جنيه لو معاه مليون فع بس أخش الجد كلام كلام احنا مش عايزين يبقى كلام احنا عايزين اللي بتقوله ده يبقى له ثمره حقيقيه والله على ارض الواقع يبقى فان الجنه هي, اللي هي الماء هلم يقوم باقي الكفر يسمع الله ده في جحيم وفي جنه وفي اللي هيخش الجحيم وفي اللي هيخش الجنه طب امتى شوف السؤال اللي... السؤال اللي لك هعلق عليه بقى طب امتى عشان كارح جاي هنا يسالونك عن الساعه اي انا مرسى طب امتى بالله عليك ده سؤال من الناس بتفهم طيب لو جتني يوم اللي يوم الخميس اللي جاي هقول لك اسكات الناس دي بتفهم ولا ما بتفهمش والرد عليهم كان ازاي والرد عليهم كان ازاي